بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قافي قلتني تقفى فعيدان أرابني كلمان إسي بالياتي هو مال دبي ديبي حقامني إجولي إسي جباتوف ها لبو فيرت إرقتي قدتكو بارتتو في دائمومان الربن إسين لي ها سواها قجيلو في بادياتي أفان عرباء كبرتبو فيجتشو غافي قدلما رسول ربي باديا بني سادي اتماع الترقمي دابين قمي ثاني بقيسوت ارغمي انس بن مالك رضي الله عنه ادهسه رسول ربي صلى الله عليه وسلم جبريل الدفه على آل رسول ربي يقول له الجن تباتنين رسول ربي قبيله فان دهي قوما بقيسه قلبي كيفهف قلبي كيفل وان غرتي هذا شيطان شيطاناتي جدين ايغا كانا دستي واركي الراتاتي كيستاتي بشان زمزما في داني دي كانين ايغا كانا والدت قبني هداني في بوتاي سيتي دي قلبي إساني ايجو اللي وجي انتبتن في غا رسولة الوفاني والرسول اتجران اقرران فيقاء وصفتو ايساني اتدقانيهما مال جدنين محمد الجيفة مجرى جدنين اتهمان ايسان اتهمنانين اسلم فيقاء افتاء افتاء افتاء amma thae galat rabbi gotha ithanitti wa taisani ghafi ega qomti sani baqaysun kuni itirgame rasul rabbi haliman mal gothi debin sodate tinin futi harate debfti Aga rasooli li gahani ليغا كنافو دتي وبرات دي بفتي مال جا فيكوا داهر وقو رسول ربي رسول كنا سابقاء المنمات في وسواس شيطانا قرارا أكرا صولكم القلاوان رسول ربي تيسول قافي قل أشان مقان هذا رسول ربي صلى الله عليه وسلم إنه يوم دوتل ديبي مقاني سي آمنا انت لوحبيتي يعني القيم أكي جدي. حات رسول ربي مك في مدينة جدو بك أبواء جل متي دوته مرميهن كأبواء جل حال مدينة رأس ديبتون أيسم من أسيز يارته أيسم الرسول ربي يارسفته حال رأس ديبتون دوته عمر الرسول ربي صلى الله عليه وسلم ويتهدى دوته وقع جهل لي جل قافي قد جاه فايدان يوقى حكمان رسول ربي يتاماته لا مالي دي ربين الآن رسول إساء يتاما قلي قدسو فيدي كني حكمة هدو قب سنكيسا كان مامل أتي ورشكي قبو دين الإسلام أكوان تو کو ہنسنسف محمد وانما ابوت حساب برباد موت ما جچاں اک قلبی سالے تهند لگا ہم نے ابا تو گڈ سے موت ما برباد Ilman ytamaa tahani gudda sanille zaman mohunda ytamaa kunni. Itaati rabbi nimetibusen me jiccha akka Namni ytamaa he huji riise. Sadarkat gahuraa fiyadu riise akka hintenne fi. Anni ytamaa rajele. Ytamaa غافين كره تربه نمن رسول ربي وفتك ابي ان ادبر ان ثاني دوي ديفي غافين كره تربه نمن رسول ربي وفتك ابي ان اني بركها وجل لا فيك رسديت أمير الرسول ربي صلى الله عليه وسلم قاف أكاكيون إساني عبد المطلب يبدوا هجم ابن القيم أكجده أكاكيون إساني كوفت كبيثين قديسه أقسمة إذا قديسه كين إراده وترسول ربّي وقّا سدّتغا ينيجره كيّه غخانا أبّيران إساني أبو طالب وفيتك بيّه غافي خدا سغل وترسولي وقّا خدا نيلة مغا ينمال تتّرغمي ديبي أبّيران إساني أبو طالب فوده قرشامي ديمين بحين سا إساء واجبا ينقنا كيس ستي نميكتوكو نمراه وارغن بحيري نمجرم أبي موسى الأشعرين وديسي ربي سراها جالتو أبو طالب رسول ربي فوريقر شامي بهجري من قدوت قريشي ورنقادي وجين ويت namichara ga yokani namichcha nasara karb ingabbarukana ganda isadu fan ganda isaku batani namichcha kun itdu fejedde akindura ganda kana waita kubatan namichcha kun ittin duhu isanu himmilatu yi gafa kana ammadu rasul rabbi har kaqabata yedde Namchuni harka qate ma jede Muhammadii aan Mukun sa y Rabbi rahmata fa alama fi sa erga je. Gosonni koreshimaal jettire matu si Isin Waitite fago as duftan Asudem ka أمميني كاراك نجيرو إسنين أقرطني رسول ربي تي سجود بداة نبيجي الأفمالي متاقدي قبدا جلي ما الجدان دوبان ويجن كرستانا كرببي دبروخوني ربما جدهتينتو يمحمدي كانت تي إهاتا إسن كيسا جليتين إنو قافت جلي أبو طالبي جلني اتأكي كان أبو طالب كراتي كراتي دي بيين شامين قلني ورأتشيهن إيسو نصاران هن اجيفتيوكا يهودان ديمي قلني مكة دي بيين جديت رسول ربيتين تين كرادي بي أبو طالب غافين دي قدمفا رسولي أدو إرقاماني نبي يمان أرغتين دورا مال دلقاتورا دبي بي ساترا لاتي ساتران أبي هريرة رضي الله عنه أكجره رسول ربي صلى الله عليه وسلم نبيون نأسدر دبران اللي يوري ايتي سمالين تاني رئي ايتي سني جران أتلهم رسول ربي جراني صحبان غافنان ان اللي رئي سي سمونا وكفلني وكا مالك وكفلني ور مكه اكدت تي ساعه ري وصلى الله وسلم على نبينا محمد